وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومنن من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يطله ويهديه إلى عذاب السعيد يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب فانا خلقناكم من تراب ثم من مواتيا ثم من علاقه ثم من مضغه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقرض في الارحام ما نشاء الى اجل ثُمَّ مَن نُخْرِجُكُم طِفْلًا ثُمَّ نُخْرِجُكُم طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَن يَتَوَفَّى وَمِنكُم مَن يرد للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزل ما عليها الماء تزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج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 ثان ي يطغى فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي يوم ونذ queueه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة من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 تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فَلَيُنْلَدَ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَن يُقْطَعَ ثَنِيُّهُ هَل يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَنْ يَرِيبُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا هَآيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها Yuhalwna fiha min asawir min vahabin waluklu'ah walimaazuhum fiha haririr wahudu ila al-qayib min al-qawli wahudu ila siratil وَلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدَ فِيهِ بِإِلْهِ الحاد بظلم نزقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَأَذِينَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ كِرْبَانًا يَأْتُونَ كِرْبَانًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ فَد إَِّ بِقَق لَشْهَد مَنَاافِي عَلَهُم وَيَقُرس مَوواهِ فِي أََامِ مَ عَلُمَا وَيَذقُلس مَوواهِ فِي أََابَِّا عَلُمَادٍ عَلَ بَا رَجَقَهُم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك وَمَن يَعْصِ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ قَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَجَتَنِ بِالرِّجْسِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجَتَنِ بِقَوْلِ الزُّورِ فأَللهِ فأل وَيغَ مُشركِينَ بِ وَمَنْ يُشرِك بالِاللهِ فَكَأََّ مَا خَررَ مِنَ السَّماء فَكَأََّ مَا خَررَُ مَِ السَّمَا إفَ تَخَّفُهُ وَيرُ أَتَه بِهِ الرِيحُ فيِي مَكَال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 اِذَا الْبَيْتُ الْعَتِيقُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنكُمْ تَكَلَّمَ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ اسلم وبشر المخبتين الذين اذا نكرا وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه والمقيم الصلاه ومن ما رزقناهم يَقُولُ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا قِنْطَ رَوِيٌّ فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ها واقعم القانع والمعتر كذلك تغررناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا إيمانها ولكن يناله التقوان كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ قَوَّامٍ كَفُورٍ وُزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله من يفرره ان الله له قوي عزيز الذين إن نَهَوْا فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوا فَكَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أقلتهم فكيف كان نكير فكأي من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 يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأنظار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده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 ناس انما انا لكم نذير مبين فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في يَأْتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ وَلَا نَبِيٍّ إلا إذا تمنى. إِلَّا إِذَا فَمَن في ما أَلقَ الشَّيقَانُ فِي أُمن يَدِه فَيَن سَغُووهُ ماَا يُقِ الشَّيقان فَيَنزَخُ اللَّهُ ماَا يُلْقِ الشَّيقَانانُثَُّ يُحكِمُ وَ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 فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجعوا في سبيل الله ثم مَا قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْقَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لعليم حليم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 نَهَارًا وَفِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ ذَلِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ Alam tara anna Allaha anzala minas samai ma'an fatusbihal ardu mukhdara inna Allaha latifun khabir lahu ma fis samawati wama fil ard الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره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 وإن جادلواك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن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 عَيْنَال وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِير وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ أَنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ الناس قرب مثل فاستمعوا له إن الذين تبعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع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 مِلَّةَ أَبِيكُم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَنَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ